أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد دائما أقول أنه ليس هناك إنسان مظلم قلبه مئة بالمئة إلا إذا والعياذ بالله أنكر وجود الله أو كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى ولكن كل إنسان له مفتاح لشخصيته فإذا وافق هذا المفتاح هداية الله سبحانه وتعالى فتحت المغاليق وهدية النفس واستقام القلب وانشرح القلب وانفسح في مرة من المرات سافرت إلى مؤتمر علمي في تخصصي هذا كان في السبعينات من القرن الماضي منذ تقريبا يمكن أربعين سنة أو ما يقرب من هذا وكان أو كنت اصغر عضو في الوفد في هذا المؤتمر العلمي وكان معي أشخاص أربعة يرأسنا رجل يعني مسلم ولكنه نشا في بيت بعيد عن الإسلام فلقد كانت أمه أجنبية وتزوج هذا المسلم العربي الأبوه يعني وأنجب منها هذا الإنسان يعني وكبر واقترب من الستين وهو لا يعرف او لا يمارس شعائر الاسلام. يعني لا يصلي. لا يصوم. وهو يعيش في بلد مسلم. ولما ذهبنا الى هذا البلد الاوروبي في ايام المؤتمر. كان لي زميلان يحبان المشكسة وقال لي لو كنت يعني شيخا حقا، لأخذت لا بيد هذا الرجل إلى طريق الالتزام والاستعان، وكان هذان الشخصان غير مسلمين يعني من دين آخر، وهم عربيان يعني، فقلت يهديه الله سبحانه وتعالى يعني الله والهادي به الله. فالساعة السادسة صباحا في اليوم الثاني أو الثالث من المؤتمر طرقت باب غرفتي يعني لم اتصل به والسادسة صباحا هذا وقت مبكر جدا في هذا الوقت لسه يعني المؤتمر الساعة الثامنة أو التاسعة ففتح الباب ظن أن هناك أمر جلل أو أمر خطير خير خير خير في إيه خير لا شيء أنا الحقيقة الاثنين اللي في الغرف المجاورة أنت تعلم أنهم غير مسلمين يعني لا تجب عليهم صلاة وأنا رأيت أنني في هذا البلد الأجنبي أريد أن يصلي معي أحد صلاة الصبح فطلعت على وجهه فرأيت كانه شيء من الاستسلام فقال أدخل أدخل دخل قال معذرة أنا لا أصلي طيب نصلي مع بعض قال أنا لا أعرف الصلاة عمره في هذا الوقت 58 سنة قلت له هيا توضأ وصلي خلفي أو جنبي يعني ولا شيء عليك نفس الحركات إلى أن بعد كده إن شاء الله قال أنا حقيقة لا أعرف الوضوء ما علمني أحد سبحانك يا رب العباد بكل هدوء وبكل بساطه قلت له تعالى لتشاهد كيف اتوضا توضات امامه وجعلته يتوضا ثم وقف ليصلي خلفي بعد ان انتهت الصلاه وجدت غرورقت عينه بالدموع هذه يقول يعني هذه اول مره اشعر براحه في صدري بسكينة في نفسي فمجز القطية أننا لما عدنا كان هذا الإنسان من المواظبين على درسي الاثنين والخميس في مسجد أسد بن الفرات مسجد الذي كنت يعني أقوم بالدروس والخطب وإمامته بفضل الله في القاهرة وبعدين هذا الرجل وفية في رمضان وصلت عليه صلاة الجنا صلاة الجنازة آلاف مؤلفة فلقد كان يوم جمعة ويعني عاش طوال المدة التي يعني قضاها بعد هذه الرحلة في هذا المؤتمر العلمي تقريبا ثلاث عشرة سنة في استقامة وصلاح وتقع وعمل صالحات وقرأت قرآن وتواضع عجيب وسبحان الله العظيم يعني أسأل الله أن يكون من أهل الجنة فهذه كانت يعني فيما أظن حسن خاتمة له ما الذي تعلمتم من هذه القصة أنه لا انسان بعيد عن الهداية ولا إنسان سبحان الله العظيم مغلق تماما ولا إنسان مظلم تماما بل نصبر على من ندعو إلى الإسلام بإخلاص نية لا نتكبر عليه لا نشعر أنفسنا أننا أفضل منه أو أننا خير منه بل هو خير منه عندئذ الإنسان يعني يعني أقول يدعو إلى الله والنتائج على الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يحيقنا به في الصالحين ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا